حينما يكون المرء حطاما، لم تغب الدنيا عن محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تكن تديره. عاش حياته يمارس فن إدارةها، يرسمها، يتفنن في استثمارها. أوصاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به عاش صلى الله عليه وسلم يمارس تحطيم الحواجز بين الدنيا والآخرة فإذا أنوار الآخرة تضيء عتمة الدنيا تفسح مضائقها فيستشعر تلاميذه حجم المسؤولية عليهم بعد أن صعد الصحابة الثنية بشّرهم رجالاً ونساءً بالغفران، بشّرهم إلا رجلاً أكلت الدنيا قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ يَصْعَدِ السَّنِيَّةَ سَنِيَّةَ الْمُرَارِ، فَإِنَّهُ يُحْطَّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إسْرَأِيلَ. قال جابر كان أول من صعدها خيلنا خيل بن الخزرج ثم تتام الناس فقال صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر نظر الصحابة بعيدا فإذا رجل ينشد ناقة له ففز بعضهم يناشده عله يعود عله يفيق كانوا كنبيهم صلى الله عليه وسلم رحمة مهدا فقالوا تعال يستغفر لك رسول الله فقال والله لأن أجد الضالة أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم كان الرجل أضل من ناقته لذا عادوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي انحدر من الجهة الأخرى من الثنية فإذا هو يشرق على أرض يقال لها الحديبية بين جدة ومكة وعندما لامست أخفاف القصواء أرضها توقفت فجأة بركة، فأقبل الصحابة نحوها يحثونها على النهوض يصيحون بها حل حل لكنها لم تتزحزح نظروا إلى بعضهم فقالوا خلأت القصوى أي حرنت فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل أدرك صلى الله عليه وسلم أن أمرا سيحدث فقال لهم صلى الله عليه وسلم وهو يفتح آفاقهم للمرونة حين يفاوضون دولا معادية مبينا أن السلاح آخر خياراته حتى مع قوم كذبوه وطاردوه وقتلوا أصحابه وهموا بقتله وحاصروا دولته وحاربوه يفعل ذلك كي لا يخسروا مكتسباتهم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها ثم زجر القصواء فوثبت فتحرك إلى أقصى الحديبية وتوقف هناك على ثمد قليل وهو مكان اجتمع فيه ماء قليل يغرف منه الناس بأكفهم فقال صلى الله عليه وسلم انزلوا تأمل الصحابة المكان فقالوا يا رسول الله ما بالوادي مما إن ينزل عليه الناس